تأملت أحوال الناس في حال علو شأنهم فرأيت أكثر الخلق تبين خسارتهم حينئذ فمنهم من بالغ في المعاصي في الشباب ومنهم من فرط في اكتساب العلم ومنهم من أكثر الاستمتاع باللذات حينئذ فكلهم نادم في حالة الكبر حين فوات الاستدراك للذنوب سلفت أو قوى ضعفت أو فضيلة فاتت فيمضي زمان الكبر في حسرات فإن كانت للشيخ إفاقة من ذنوب قد سلفت قال وأسف على ما جنيت وإن لم يكن له إفاقة صار متأسفا على فوات ما كان يلتذ به فأما من أنفق عصر الشباب في العلم فإنه في زمن الشيخوخة يحمد ما غرس ويلتذ بتصنيف ما جمع ولا يرى ما يفقد من لذات البدن شيئا بالإضافة إلى ما يناله من لذات العلم هذا مع وجود لذاته في الطلب الذي كان يؤمل به إدراك المطلوب وربما كانت تلك الآمال أطيب مما نيل منها كما قال الشاعر أهتز عند تمني وصلها طربا ورب أمنية أحلى من الظفر ولقد تأملت نفسي بالإضافة إلى عشيرة الذين أنفقوا أعمارهم في اكتساب الدنيا وأنفقت زمن الصبوة والشباب في طلب العلم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 وما طالت طريق أدت إلى صديق جزى الله المسير إليه خيرا وإن ترك المطايا كالمزادي ولقد كنت في حلاوة طلبي للعلم ألقى من الشدائد ما هو عندي أحلى من العسل لأجل ما أطلب وأرجو كنت في زمان الصبا اخذ معي أرغفة يابسة فأخرج في طلب الحديث وأقعد على نهر عيسى فلا أقدر على أكلها إلا عند الماء فكلما أكلت لقمة شربت عليها وعين همتي لا ترى إلا لذة تحصيل العلم فأثمر ذلك عندي أني عرفت بكثرة سماعي لحديث الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وأحواله وادابه وأحوال أصحابه وتابعيهم فصرت في معرفة طريقه كابن أجود وأثمر ذلك عندي في المعاملة ما لا يدرك بالعلم حتى إنني أذكر في زمان الصبوة ووقت الغلمة والعزبة قدرتي على أشياء كانت النفس تتوق إليها توقان العطشان إلى الماء الزلال ولم يمنعني عنها إلا ما أثمر عندي العلم من خوف الله عز وجل ولولا خطايا لا يقل منها البشر لقد كنت أخاف على نفسي من العجب غير أنه عز وجل صانني وعلمني واطلعني من أسرار العلم معرفته وإثار الخلوه به حتى إنه لو حضر معي معروف وبشر لرأيتهما رحمة ثم عاد فغمسني في التقصير والتفريط حتى رأيت أقل الناس خيرا مني وتارة يوقظني لقيام الليل ولذة مناجاته وتارة يحرمني ذلك مع سلامة بدني ولولا بشارة العلم بأن هذا نوع تهذيب وتأديب لخرجت إما إلى العجب عند العمل وإما إلى اليأس عند البطالة لكن رجائي في فضله قد عادل خوفي منه وقد يقلب الرجاء بقوة أسبابه لأني رأيت أنه قد رباني مذ كنت طفلا فإن أبي مات وأنا لا أعقل به والأم لم تلتفت إلي فركز في طبعي حب العلم وما زال يوقفني على المهم فالمهم ويحملني إلى ما يحملني على الصواب حتى قوم أمري وكم قد قصدني من عدو فصده عني وإذا رأيته قد نصرني وبصرني ودافع عني ووهب لي قوي رجائي في المستقبل بما قد رأيت في الماضي ولقد تابع على يدي في مجالس الذكر أكثر من مئتي ألف وأسلم على يدي أكثر من مئتي نفس وكم سالت عين متجبر بوعظي لم تكن تسيل ويحق لمن تلمح هذا الإنعام أن يرجو التمام وربما لاحت أسباب الخوف بنظري إلى تقصيري وزللي ولقد جلست يوما فرأيت حولي أكثر من عشرة آلاف ما فيهم إلا من قد رق قلبه أو دمعت عينه فقلت لنفسي كيف بك إن نجو وهلكت فصحت بلسان وجدي إلهي وسيدي إن قضيت علي بالعذاب غدا فلا تعلمهم بعذابي صيانة لكرمك لا لأجلي لئلا يقول عذب من دل عليه إلهي قد قيل لنبيك صلى الله عليه وسلم أقتل ابن أبين المنافق فقال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه إلهي فاحفظ حسن عقائدهم في بكرمك أن تعلمهم بعذاب الدليل عليك حاشاك والله يا رب من تكدير الصافي لا تبرعودا أن تريشته حاشا لبان الجود أن ينقض لا تعطش الزرع الذي أنبته بصوب إنعامك قد روضا